وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها قاندين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل وراءكم فانتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه في رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغراتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الناس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 بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يباعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتها أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولى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 ليقوم الناس بالقص وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ينصره ورسله بالوعيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم تاتقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفتا ورحمتا ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بجواء رضوان الله فما رعوها حينهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم تاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول يؤسكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم